بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى درتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليكين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليكين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم